ابتا ابتا ابتا ابتا يا راعتي عن استوفي روحي وبين جوانحي وبحثت كالملهوف في جنباتي لما اجد لبيان قدرك كلمه ارقى بها لعلاك غير حي Panią Panią فيك Panią Panią Panią Panią Panią Panią Panią Panią Panią Panią أبتاهما كرعتي ودواتي اسألهما عن اصدق الكلمات فتشت في روحي وبين جوالحي وبحثت كلمة المغوف في جنباتي أبتاهما إن ضاقت الدنيا شكاتي من ذا يدا انتظت الحاجت خشدتتي في حضنه اختار جمع شتا شكاتي من, من صدره يشد من عزماته عزمات شد من عزماته عزماته أبداهما كرعتي ودواتي اسألهما عن أصدق الكلمات فتشت في روحي وبين جوانحي وبحثك الملغوف في جنباتي أبداه لأن الارض التي بسقت لنا فحرثتها بثباتي وجمعت من كبد السماء نجومها فطويتها وورستها كنواتي وسطيتم صبري وبري طالعا ماذاك إلا ذرة في روحي وبين جوانحي وبحثتك الملغوف في جنباتي لما أجد لبيان قدرك كلمة فرقى بها لعلاك غير حال ترضى لعلاك غير حال